الرحيم سبحن الله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من يارهم لأول الحاسو ما ظنتم أي يخرج وظن أنهم مالعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقد في قلوبهم الرعب يخرجون تبوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار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 درضموها قائمة على خصولها فبإذن الله وليخفي الباطني مَا ضاع من لين الأبد رضموها قائمة على خصولها فبإذن الله فبإذن الله وليخفي الب وجّتم عليه، فما وجدتم عليه من خيل ولا ركاب، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَا أَفَأْتُ ولئي القربى واليتامى والمزائيل ومن السبيل كي لا يكون دولة كي لا يكون دولة بين الأعنياء منكم وما آتاكم الرسول فأذوه وما هها وَقَدْ أَخْرَجَ اللَّهُ, إن الله شديد ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ كِتَٰبٍ مِنْ دِيَٰرِهِمْ لِأَوَّلِ حَشَمٍ وَلَا يَقْوَىٰ عَلَيْهِمْ مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ إِلَّا قَلِيلًا ۗ وَكَانَ يبتغون تغلا من الله وردوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبهوا والدار والإيمان من, من قبل إن يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما يوتون ويبذرون على انفسهم وينذرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يوقش شرفه فاولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اعبر لنا ولإخواننا الذين تبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إن نترأوه أَلَمْ نَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا لا يَمْكُرُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ, لئن أخرجتم لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ نَدِي والله يشهد أن مضمّلكم لأن أخرجوا لا يخرجون معهم ولأن قتلوا لا ينصونهم ولأن قومهم لا يعلنون الأدّارم من صروا أَشَدَّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُمْتَرٍ لَا يَفْقَهُونَ لَئِنْ أَتُمَّ أَشَدَّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرم محصنة أو من مراء جذر بأس بينهم شديد تحتبهم جميعا وقلوههم شكسا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كَمَثَلِ النَّذِيرِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَرِيبًا دَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ كَمَثَلِ النَّذِيرِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا دَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اقْرَأْ فَلَمَّا كَذَّبُوا قَالُوا إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي إِذًا أَغْضَبَ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَتَنَاهَى عَنْ قِبْلَتِهِمْ أَلَمْ نَأْمُرْهُمْ بِمَا يَعْمَلُونَ فَدَارَكَ أيها الذين آمنوا استقوا الله والتنظر لكم قدمت لضد واتقوا الله إن الله قبيل بما تعملون ولا تكونوا أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته غاشعا متقدعا من خشية الله فتلك الأمثال نضرب آل الناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله يقول القدوس السلام المؤمن السلام المؤمن المهين العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له من يُفِيضُ <تصفيق> لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ